لا تغفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 ثيق بنبئ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم ناديين وعلموا إن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنبتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم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 فأصلحوا بينهما بالعدل وأقفطوا إن الله يحب المقفطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا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 ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين تنبوا كثيرا من الظن إن ذا الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وَالتَّى اللهَ إِنَّ اللهَ ت هو الرَّحِيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وجعلناكم, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراف آمذنا كلا تؤمن ولكن قلوا أسلم وَلَم